فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْعِقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا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 11. وَيُصْلِحُ ويصلح بالهم 12. ويدخلهم الجنة عرفها لهم 13. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم 14. والذين كفروا فتعسى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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَنَحْنُ مُسْوَلُونَ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُنَا فَلَا نُسِرُّ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِيْنَ لَهُ سُورُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسِلٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ولهم فِيهَا من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ماء حما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 119. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 110. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 111. والذين اهتدوا زادهم هدى 11. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمته وذكر فيها القتال وaitا الذين في قلوبهم مرض رايت الذين إِلَيْكَ نَظَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَل لَّعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسله من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا رسله من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضل 10. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 11. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ الله يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا 119. وإلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ونهر وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخر ويخرج أضوانكم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 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْذِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَتُوبُوا أَمْثَالَكُمْ